نم دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون إصלוها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم أنتم تعملون، إن المستقين في جنات ونعيم، فآكين بما آتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا وشربوا لي أنب ما تعملون، متكئين على سور مصفوفة.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 ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن نا كنا قبل في أهلنا مشبقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموون إننا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم فذكر فما أن تبلغ مت ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به غيب المنون قلت ربص فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون